ب ر ا ء ة من الله ورسوله إ ل ى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أشهر الله الله مخلص الكافرين. وَأَذَانٌ موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ه من ا ل م ش ر ك ي ن ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم و إ ن توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أ ل ي م إ ل ا الذين عاهدوا من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أ ح د ا ف أ ت م و ا إ ل ي ه م عهدهم إ ل ى مدتهم إن المتقين الله يحب ف إ ذ اسماء ل ل الله م ر حيث و د م وخذوهم و ا ل ه م كل مرصد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 وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إ ل ا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن المتقين الله يحب كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إ ل ا ولا ذمه يربونكم بافواههم وتابى قلوبهم واكثرهم فاسقون اشتروا ب آ ي ا ت الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إ ن ه م ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إ ل ا ولا ذمه واولئك هم المعتدون فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين ونفصل ا ل آ ي ا ت لقوم يعلمون وان كثوا أ ي م ا ن ه م من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون أ ل ا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا ب إ خ ر ا ج الرسول وهم بداوكم أ و ل م ر ة أ ت خ ش و ن ه م فالله احق أ ن تخشوه إ ن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله ب أ ي د ي ك م ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أ م حسبتم أ ن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على أ ن ف س ه م بالكفر أ و ل ئ ك حبطت أ ع م ا ل ه م وفي النار هم خالدون انما يعمر مساجد الله من آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر واقام الصلاه و آ ت ى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين أ ج ع ل ت م س ق ا ي ة الحاج و ع م ا ر ة المسجد الحرام كمن آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا ي ه د ي ا ل ق و م الظالمين الذين آ م ن و ا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله ب أ م و ا ل ه م وانفسهم أ ع ظ م د ر ج ة عند الله وأولئك ك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أ ب د ا ان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين آ م ن و ا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الإيمان على ومن يتولهم منكم ف أ و ل ئ ك هم ا ظ ا ل م و ن قل إ ن كان آ ب ا ؤ ك م و أ ب ن ا ؤ ك م و و إ خ اقترفتموها ن ك وأزواجكم وعشيرتكم م وأموال و ت ج ا ر ت تخشون كسادها ومساكن, ومساكن ترضونها أحب فاليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ي أ ت ي الله ب أ م ر ه والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن ك ث ي ر ة ويوم حنين إ ذ أ ع ج ب ت ك م كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم ا ل أ ر ض بما رحبت وضاقت عليكم ا ل أ ر ض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أ ن ز ل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين و أ ن ز ل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين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 يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن م ا المشركون ن ج س فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا و إ ن خفتم ع ي ل ة فسوف يغنيكم الله من فضل ا ل ل ل ه ع ي م حكيم ق ا ت ء الله ذ ي ن ا ا يؤمنون ب ل ل و ل الحسنى ب ا ي ي و ولا م الآخر ر حرم ر م ما و و ن الله و ولا ل ه ي ي د و أوتوا ن دين الحق من الذين الحق الكتاب ح ت عن يد وهم وقالت ه م صاغرون و اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم ب أ ف و ا ه ه م ي ض ا ه وقال ذ ي ن ك ت ت و ا م عنك وقال ه م انك تتحدث عنك ت موسوعه ب النابلسي ن ه م أ ا من دون ل ل ه و ا م ح ابن مريم وما مريم أمروا إ للعلوم ا ي ب د و ا إ ه ا الاسلاميه إلا هو سبحانه ع ا ش يريدون أ ن يطفئوا نور الله ب أ ف و ا ه ه م و ي أ ب ى الله إ ل ا أ ن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أ ر س ل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن كثيرا من ا ل أ ح ب ا ر والرهب ل ي أ ك ل و ن أ م و ا ل النابلسي س ا ب ا ط ل ويصدون عن ب ل ا ل ل ه و ا ل ذ ي ي ن ن ز و ن ا ل ذ ه ب و ا ل ف ض ه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 لفضيله ا ف د ك ت و ا م ا ك د راتب ا ل ن ز ب ل س ي ان عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أ ن ف س ك م وقاتلوا المشركين ك ا ف ة كما يقاتلونكم كاف واعلموا ان الله مع المتقين انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا ع د ة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أ ع م ا ل ه م والله لا ي ه د ي ا ل ق و م الكافرين يا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ما ل ك م إذا س ي للعلوم الاسلاميه ل ا دنيا من ا ل آ خ ر ة فما متاع ا ل ح ي ا ة الدنيا في ا ل آ خ ر ة إ ل ا قليل إ ل ا تنفروا يعذبكم عذابا أ ل ي م ا ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير إ ل ا تنصروه فقد نصره الله إ ذ أ خ ر ج ه الذين كفروا ثاني اثنين إ ذ هما في الغار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 انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا ب أ م و ا ل ك م و أ ن ف س ك م في سبيل الله ذلكم خير لكم إ ن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم ا ل ش ق ة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أ ن ف س ه م والله يعلم إ ن ه م لكاذبون عفى الله عنك لم اذنت لهم حتى حتى ت ي ي ب ولكن ا ل ذ ي ص د ق و افضل و ان ذ ي لا يكونوا ن بالله ل ي قد امنوا ل آ خ ر ي ج ا ه د بانفسهم أ م و ل ه م و أ والله عليم بالمدينه ت انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو ارادوا الخروج لاعدوا له ولكن كره اللهم بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إ ل ا خبالا و ل أ و ض ع و ا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك ا ل أ م و ر حتى جاء الحق وظهر أ م ر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ذل ي ولا تفتن ي أ ل ا في الفتنه سقطوا و إ ن جهنم ل م ح ي ط ة بالكافرين إ ن تصبك ح س ن ة تسؤهم و إ ن تصبك م ص ي ب ة يقولوا قد أ خ ذ ن ا أ م ر ن ا من قبل وهم فرحون. قل لن يصيبنا إ ل ا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إ ل ا إ ح د ى الحسنيين ونحن نتربص بكم أ ن يصيبكم الله بعذاب من عنده أ و ب أ ي د ي ن ا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أ ن ف ق و ا طوعا أ و كرها لن يتقبل منكم إ ن ك م كنتم قوما فاسقين وما منعهم أ ن تقبل منهم نفقاتهم إ ل ا أ ن ه م كفروا بالله وبرسوله ولا ي أ ت و ن ا ل ص ل ا ة إ ل ا وهم ك س ا ل ا ولا ي أ ت و ن ا ل ص ل ا ة إ ل ا وهم كسالى ولا ينفقون إ ل ا وهم كارهون فلا تعجبك أ م و ا ل ه م ولا أ و ل ا د ه م إ ن م ا يريد الله ليعذبهم ب ه في ا ل ح ي ا ة الدنيا وتزهق أ ن ف س ه م وهم كافرون ويحلفون بالله إ ن ه م لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون م ل ج أ أ و مغارات أ و مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات ف إ ن أ ع ط و ا منها رضوا وان لم يعطوا منها إ ذ ا هم يسخطون ولو أ ن ه م رضوا ما آ ت ا ه م الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إ ن ا إ ل ى الله راغبون إ ن م ا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها و ا ل م ؤ ل ف ة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ف ر ي ض ة من الله والله عليم حكيم ومن هم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أ ذ ن قل أ ذ ن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين و ر ح م ة للذين آ م ن و ا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أ ل ي م يحلفون بالله لكم ليربوكم والله ورسوله أ ح ق أ ن يربوه إ ن كانوا مؤمنين أ ل م يعلموا أ ن ه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أ ن تنزل عليهم س و ر ة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ا بالله و آ ي ا ت ه ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إ ي م ا ن ك م إ ن نعفو عن ط ا ئ ف ة منكم نعذب ط ا ئ ف ة ب أ ن ه م كانوا مجرمين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 كالذين من قبلكم كانوا أ ش د منكم ق و ة و أ ك ث ر أ م و ا ل ا و أ و ل ا د ا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم ك كما م استمتع الذين من الذين ل ق ب فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا. والدنيا و ا ل آ خ ر ة و أ و ل ئ ك ه م ا ل خ ا س ر و ن ألم يأتهم ن ب أ ا ل ذ ي ن من ق ب ل ه م قوم نوح و ع ا د و ث م و وقوم د إ ب ر ا ه ي م و أ ص ح ا ب مدين و ا ل م ؤ ت ف ي ت أ ت ت ه م رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أ ن ف س ه م يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أ و ل ي ا ء بعض ي أ م ر و ن بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون ا ل ص ل ا ة ويؤتون ا ل ز ك ا ة ويطيعون الله ورسوله أ و ل ئ ك سيرحمهم الله إ ن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدل ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أ ي ه ا النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله فان يتو يك خيرا لهم و إ ن يتولوا يعذبهم الله عذابا أ ل ي م ا في الدنيا و ا ل آ خ ر ة وما لهم في ا ل أ ر ض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آ ت ا ن ا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آ ت ا ه م من بفضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون ف أ ع ق ب ه م نفاقا في قلوبهم إ ل ى يوم يلقونه بما أ خ ل ف و ا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغيوب الذين يلمزون المطلق طوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إ ل ا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أ ل ي م استغفر لهم أ و لا تستغفر لهم إ ن تستغفر لهم سبعين م ر ة فلن يغفر الله لهم ذلك ب أ ن ه م كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أ ن يجاهدوا ب أ م و ا ل ه م وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا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 ف إ ن رجعك الله إ ل ى طائفه منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضيتم بالقعود اول مره فاقعدوا مع الخالفين ولا ت ص ل على أ ح د منهم مات أ ب د ا ولا تقم على قبره إ ن ه م كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أ م و ا ل ه م و أ و ل ا د ه م إ ن م ا يريد الله أ ن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أ ن ف س ه م وهم كافرون و إ ذ ا أ ن ز ل ت س و ر ة أ ن آ م ن و ا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو ط وقالوا ل منهم و ذرنا لكم مع القاعدين رضوا ب أ ن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آ م ن و ا معه جاهدوا ب أ م و ا ل ه م و أ ن ف س ه م و أ و ل ئ ك لهم الخيرات و أ و ل ئ ك هم المفلحون أ ع د الله لهم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من ا ل أ ع ر ا ب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أ ل ي م ليس على الضغط على ا ل ض ف ا ء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ح ر ج إ اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم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 إ ن م ا السبيل على الذين ي س ت أ ذ ن و ن ك وهم أ غ ن ي ا ء رضوا ب أ ن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون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 سيحلفون بالله لكم إ ذ ا انقلبتم إ ل ي ه م لتعرضوا عنهم ف أ ع ر ض و ا عنهم إ ن ه م رجس وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون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 الى ع ذ ا ب عظيم و آ خ ر و ن ا ع ت ر ف و ا ب ذ ن و ب ه م م خلطوا ع غير ربحيه ان ي ت و ب ع ل ي ض م و ن ا ل ل ه غفور ر ح ي م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 العابدون الحامدون السائحون ب و ن العابدون ا ل ا م د الراكعون س ا ا ئ ح و ن ل الساجدون ا ل آ م ر و ن بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آ م ن و ا أ ن يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي ق ر ب ا من بعد ما تبين لهم أ ن ه م أ ص ح ا ب الجحيم وما كان استغفار إ ب ر ا ه ي م ل أ ب ي ه إ ل ا عن موعده وعدها إ ي ا ه فلما تبين له أ ن ه عدو لله ت ب ر أ منه ان إ ب ر ا ه ي م لاواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إ ذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إ ن الله بكل شيء عليم إ ن الله له ملك السماوات و ا ل أ ر ض يحيي ويميت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 ذلك ب أ ن ه م لا يصيبهم ض م أ ولا نصب ولا مخمصه في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح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 وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل ف ر ق ة منهم ط ا ئ ف ة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إ ذ ا رجعوا إ ل ي ه م لعلهم يحذرون يا ايها الذين آ م ن و ا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليردوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين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 ا و ل ا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة بعضهم إلى ما بعضهم يراكم أنزلت نظر هل بعض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 شركه ي ي ع ل م الهدى شركه دعويه و ي ر ربحيه ذات اله إلا هو عليه مضمون اجتماعي ل ل ل ظ م